أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسلن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلم ما اتاهما صالحا جعل له شركا فيما اتاه فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهو يخلق لا تضيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتمهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم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 إن ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم وترابهم وهم لا يوصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزه فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا خيداهم تذكروا وإخوانهم يهدوا أهم في الغيء ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا لعلهم ترحمون وادكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر, ودون الجهر من القول بالغدر والآصال ولا تكن من الغافلين الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون بسم الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَأَضِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا تُخْرَعَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُنِيتَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُنِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ, وعلى ربهم يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم منفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادرونك بالحق بعد ما تبين أن يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعذبك الله إحدى الطاعفتين أن لا لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَ عَذَابَرَ الْكَافِرِينَ بِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِّمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي ممتكم أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يغشيكم عاثه امنه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط, وليربط على طنوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء إن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا, فلا تولوه الأجفار ومن يسروا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 وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مؤمن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءوا وَإِن تَنَتُبُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ كثرت وأن اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَانْظُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ وَسَتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون, تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ثُمَّ أَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ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 وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِدُوكَ أَوْ يَقْتُنُوكَ أَوْ يُخْرِبُكَ لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم كان هذا هو الحق من عندك فأمضر علينا إيارة من السماء أو ائتنا, أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعدبا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصديق فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا يفقرون أموا لهم يصدّ عن سبيل الله فسيُنفقون غا فسيُنفقون آتوما تقول عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميزل الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضا على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرتمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك خاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوا بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم ال